اتِم فيِي الأرض إِللاا عَ اللهَّهِ رِزبُهَا وَيَعلَمُ مُسْتَقََّهَا وَمُسْتَوودَها كلُلّم فيِي كِتابابِ مُبين وَوهوَ الذيذ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَضَ فيِي سِتَّةِأَامِوا وَكَانَ عرشُوه على الم إِ يَبُلُوَكُم أَكُم أَحْسَن عملا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 ألائِكَ يُؤمنُِونَ بِ وَمَ يَكفُر بِهِ مِن الأأَحْزَابِ فَ النَّارُ مَووعدُهُ فَلا تَكُ فيِي مِرِيةٍ مِنْ إنِهُ الحَقُّ مَِّبِّكَ وَلَِ أَكثَرَ الن سِلََا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 وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ يَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُميتَ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ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 قالوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعدُونَ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ مَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِن أَرَدتُ أَن أَنصَحَ لكم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 وَحَ إى نُوحٍ أَهُ إن لَ يؤمِنَ مِ قَوْمِكَ إلا مَا قَد آمًا فَلَا تَبتَ إِس بمَا كانَوا يَفعللون وَصْنَعِلفُلكَ بِأَعيونينَا وَحْرنَا وَلَا تُخَااطبني فِي الذيينَ ظَلَموا إم مُغَْقُون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 وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ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 وَبَرَكَاتٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَّا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِهَا ذَٰلِكَ مِنْ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 وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا احْتَرَاكَ بَعْضِ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنذِرُونَ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 قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي وااتاني منه رحمه وااتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فادرواها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بفساد فيأخذكم عذاب قريب عَقَرُهَا فَقَالَتْ مَتَّعُون فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ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 فَأَسْرِي بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ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 قَال يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي خَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ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 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا فَمَا أغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا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 وَتمَّتْ كلَِمَةُ رَبِّكَ ل أَمْلَ أن جَهَ النَّمَ منِنْ الجِنَّةِ وََّ سِأَجمَعين وَكُلا نَّ قُصّ عَلَيكَ مِنْ أَمب إ الرّسُ لِمَانُثَبّتُ بهفُ آادك وَجاءكَ فيِيه الحَقّ وموعظة وذكرى للمؤمنين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 میں